الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من النبي أما بعد قال الترتيب بين الأدلة قال إذا تفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته وإن تعرضت وإن كان الجمع وجب الجمع والا ممكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه الكلام ده احنا قلناها في موضع والا ممكن النسخ وجب الترجيح وكيف نرجح ذكر بعضا من وسائل الترجيح فقال فيرجح من الكتاب والسنه النص على الظاهر النص على الايه على الظاهر والعلماء يقولون ان العام ده ظاهر والخاص ده نص يبقى لو احنا اردنا ان نمثل ناتي بالامثله التي فيها عموم وخصصت باحاديث اخرى زي في مسقه السماء والعشر والحديث الآخر ليس في مدونه خمسة او سوق ايه صدقه كذلك مثلا زكاه الحليه ورد فيها حديث خاص وحديث عام الحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سويد بن سعيد ما من صاحب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامه الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من النار فاحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50 الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى جنة واما إلى نار طيب ده حديث عام ولا خاص في زكاه الحلي حديث عام يعني مين صاحب ذهب ولا فضه يدخل فيه الايه الحلي مش منصب على على الايه على زكاه الحلي لحاله بخلاف ما قال لنا نبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنته لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاه هذه هذا قالت لا قال اي الصروقي أن يسوي رق الاه بهما يوم القيامه سوارين من نار فالقطهما يبقى في ايه في, في, في زكاه الحلي معايا يبقى أنا لما أستدل أقدم, أقدم الخاص على لإيه لإني لو أنا قلت له حديث اللي هو أمام صاحب يذهب طب ما لعله خرج منه لإيه في زكاة الحلية لعله كذا لعله كذا لكن لما أنا أستدل بقى به أتؤدينا زكاة هذه قال لا قال أيا صرقي أن يسورك الله بهما صورين من نار يوم القيامة دفعين في زكاة الحلية فقال يرجح النص على الإيه على الظاهر قال والظاهر على المؤول طبعا كل هذا احنا ذكرنا له أمثلة فيما مضى في باب النص وفي باب الظاهر وفي باب المؤول والمنطوق والمفهوم كل ده احنا ايه ذكرنا له أمثلة فنعرج عليها ايه سريعا قال والظاهر على المؤول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل والوضوء في اللغة الايه النظافة. فهل أحمل بقى كلام النبي التوضى من لحم الإبل على الطهارة والنظافة ولا أحمل كلمة الوضوء على المعنى الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة بنية لا أحمل بقى لإيه الظاهر أن الوضوء هنا هو المراد المراد به لإيه الصفة الشرعية أو التعريف لإيه الشرعي وليس التعريف اللغوي قال فيرجح الظاهر على الايه? على الموهر. لا نكاح الا بولي لو واحدة جتزوجت بدون ولي. فانا اجي اقول له لا ده النكاح ده مسليم لا نكاح. فيقول لي لا ده المقصود يعني ايه? النكاح هنا ما عملناوش على سبيل الافضلية الكاملة والكمال. فانا اقول له لا احنا ما عملناش نكاح كده على صحة نكاح. نبي صلى الله لا نكاح الا بولي. اي لا نكاح صحيح لا نكاح. صحيح الا ايه بولي عايز فلو هو بقى جه قال لي لا ده المراد نفي المستحب اقول له فين الدليل ده خلاف الظاهر وانت كده اولت فالظاهر يقدم على الايه على المؤول قال والمنطوق على المفهوم المنطوق يرجح المفهوم مثلا النبي صلى الله عليه يقول ايه الماء طهور لا ينجسه شيء ويقول نبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث طيب الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق الحديث أن الماء لا يتنجس بشيء صح طيب إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث منطوك الحديث أن الماء إذا كان كلتين لا يحمل الخبث ولا تؤثر فيه النجاس ومفهوم هذا الحديث أنه إن لم يبلغ الكلتين يحمل الخبث وتؤثر في فيه صح. لكن مفهوم هذا يخالف منطوق الحديث الآخر الموتهور لا ينجس شيء صح ولا أه مش المفهوم ده يخالف المنطوق هذا صح فنقدم المنطوق على المفهوم يبقى نقدم منطوق حديث الماء الطهور لا ينجيسه شيء على مفهوم حديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث معايا كده؟ كلام واضح؟ ولا مش واضح؟ اللي قلت ايه؟ مش تخطوها في المنارة اللي ايه؟ المنطوق هو ما يدل عليه هو كلمات الحديث ده منطوق الحديث ما تدل عليه الكلمة لكن مفهوم الحديث هو خلاف ما ت... عكسه ما يدل عليه كلمات الحديث إذا بلغ المؤ كلتيه طب العكس ايه معايا اذا لم يبلغ اذا ايه لم يبلغ ايه كلتين يأخذ عكس الحكم يحمل خطف فاحنا بنقول لا ده مفهوم وهذا مفهوم عارضه منطوق آخر والمنطوق اقوى في الدلاله فخلاص يبقى نقول إيه؟ هذا المفهوم لا يعمل به لكن نقدم منطوق الماء الطهور لا ينجسه شيء كلام واضح ولا صعب وخطوف المناء صح ولا مش صح طيب أنا عندي سؤال هل نهمل المفهوم يعني برضو في نقطة هنا الآن يبقى معنا الكلام ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين يبقى التحديد ده أنا أهملته لما نخلص إذا دي لم يبلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث ايضا مش انا ده اللي بقوله بقى صح كده طيب موال بقى يبقى معمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه اشتدرسه كان لفنار معمل كلام ايه طيب خليك معاي انا الان بقول الماء الضهور لا ينجسه شيء هل هذا على اطلاقه في كل احيانه واحواله ليه الاصل ما الدليل ولا بعد جت علينا نجاسه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجس شيء وده نكره في سياق النفي فتعم اي شيء ما فيه نجاسه صح؟ لكن أقول أن العموم ده مخصوص بالإجماع أن الأمة أجمعت أن إذا أثر البول في الماء فغلب عليه كان نجس ده إجماع عندي. صح كده؟ كلام كده مصبوط؟ مفهومة دي؟ فهاجب أقول إذا لم يبلغ الماء كلتين يحمي الخبث ولا لا, ي... ولا لا يحمل الخبث؟ أول بقى إذا لم يبلغ الماء كلتين وأثرت فيه النجاسة فهو نجس مش ده مفهوم ولا منطوق الحديث؟ ده مفهوم الحديث إذا لم يبلغ كلتين وأثرت فيه نجاسة يحمل خبث صح كده؟ وهذا المفهوم وافق المنطوق الآخر الماء والطهور لم ينجسوا شيء وافقوا في إيه بقى؟ في الإجماع إنهم إجماعوا إذا أثرت فيه نجاسة فهو نجس بالممطوق برضو معايا كده يبقى هذا المنطوق للحديث وافق في ناحية مفهوم حديث إذا بلغ الموكلتين لم يحمل خبث والعمل بالمفهوم يتكفي فيه صورة واحدة للموافقة يبقى أنا كده وفقت بينهم بمعنى إيه؟ إذا لم يبلغ الماء كلتين وأثرت فيه النجاسة فهو نجس هذا المفهوم وافق منطوق حديث الماء طهور لا ينجس شيء في جزئية إجماع العلماء على أن النجاسة إذا أثرت فيه فهو نجس يبقى اتفقوا اتفقوا في جزئية واحدة اللي هي لقيه انغلبت النجاسة عليه صح كده لا ده أنا أقول, إيه؟ أقول مفهوم حديث إذا بلغ الماء كلتين مفهوم حديث هذا وافق الحديث الآخر من ناحية الإجماع الذي فيه على الحديث ماشي وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين فمعنى الكلام أن الماء إذا وصل إلى قدر الكلتين فيصعب أن تؤثر فيه النجاسة القليلة عايزي؟ ولا يحكوا لأحد أن يقول إذا لم يبلغ كلتين فهو نجس ليه؟ لأنه بذلك يعارض الماء طهورة نجسه الشيء لكن يتفقان في جزئية واحدة ان أثرت فيه نجاس لأنني لو قلت إذا لم يبلغ الماء كلتين يحمل الخبث فلو جات شوية نجاسة صغيرين كده وما غلبوش عن الماء يكون نجس لو أنا ملتش بالكلام اللي أنا قلته أنفا يبقى, يبقى, يبقى معنا كده لو أتت نجاس على الماء الذي لم يصل إلى قدر الكلتين فهو إيه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث مفهوم إذا لم يبلغ الكلتين يحمل الخبث سواء أثرت في نجاسة أو لم تؤثر أثرت في نجاسة ده بالإجماع لم تؤثر في نجاسة ده بالمفهوم فسألوا لا أبا معلش ده المفهوم ده كده يخالف المنطوق الآخر ماشي طب أقول لي طب النبي حدد التحديد ده أقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا, إذا بلغ الماء كلتين أي أن الماء كلما كثر وازداد الماء صعب أن تؤثر فيه نجاز بس وده الغالب فعلا ان الماء إن كان يبلغ الكلتين يعني حوالي 11 صفيحة مية ده يصعب أن بول الإنسان يعني يغلب عليه ويكون نجس والإجماع أن نجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فالماء نجس يبقى أنا بعرف أن النجاسة دي غلبت ولا لأ منين؟ من الطعم واللون والرائحة فالشاد من كلامي أن المنطق عندي يقدم على المفهوم كذلك إن المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة صح ولا المنطوق هنا ينهى الناس أن يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة والمفهوم أن إذا أكل الإنسان الربا أضعافا غير مضاعفة يجوز له صح لكن هذا المفهوم للآية يخالف منطوق الآية الأخرى يا أيها الذين من اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا أي وذاروا ما بقي من كل مال للربا واضح؟ ده منطوك ولا مفهوم أنا أوزل عليه؟ ده منطوق يبقى منطوك الآية ده يخالف مفهوم الآية الأخرى فيقدم المنطوك على المفهوم واضحت؟ وإلا فإن الممكن أن نقول لا أضعاف مضعفة هذا مفهوم لا يعمل به لا يثم أحد أن إذا أكل الإنسان الربع ضعافا غير مضعفة فهو حلان الله لا. لا هذا القيد لا يعمل به هنا واضح الكلام أنا مش واضح مفهوم جزئية المنطوق على مفهوم مفهوم جزئية إذا بلغ الماء كلتين والماء طهور أرجوه لذلك قال والمثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي من الأمثلة طب هو الأول المثبت مقدم على النافي ليه لأن من أثبت معه زيادة علم صحة لا اللي بيقول لك النبي فعل كذا التاني بيقول لك لا ما فعلش طب الذي أثبت لنا معه زيادة علم شاف النبي يفعل فبيقول فعل اللي بينفي ما شافهش خاص بيخبر ما رأاه وما علم. مثال ذلك إن الحديث بلال حديث بلال في الصحيحي أن النبي صلى, الله عليه وسلم صلى داخل الكعب. وحديث إسامة أن النبي ﷺ لم يصل داخل الكعب خلاص يهب أبلال رأى النبي ﷺ وهو الذي دخل معه بس يخبر عما رأى فيقدم المثبت على الليه على الناس قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي ﷺ تبول جاهر قائما فلا تصدقون ما كان يتبول إلا جالس هنا أن النبي ﷺ تبول إيه؟ قائمة وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فتبول قائمة يثبت ولا ينفي ونقول بأن عائشة رضي الله عنها ما كذبت لكن أخبرت عما رأت هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم تبول إيه؟ قائمة فقالت إيه؟ ما كان يتبول إلا جلس وحذيفة أخبر عما رأى عزيزي يبقى المثبت يقدم على النافي لأن المثبت. معه زيادة علم على الناس. قال والناقل عن الاصل على المبقي عليه. ودي احنا قلنا من مسى الذكرافل يتوضى والتانية ايه? لا انما هو بضعة منك. الناقل عن الاصل من مسى الذكرافل يتوضى. يقدم على ايه? انما هو بضعة منك. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وهذه مثلنا لها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دعام محفوظ أي لم يخصص على الحديث الآخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دعام مخصوص فيقدم العام المحفوظ عليه واضح أو لمش واضح؟ قال وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وده أن تدرسلون مفروض يعني في تسير مصالح الحديث وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه ما دونه ده ما قبول لكن يتاني في صفات قبول أكثر الشاذ والمحفوظ تعريف الحديث الشاذ إيه هو ما رواه الأوفق مخالفاً لما رواه الايه؟ الثقة عزين. أو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأوفق منه كلاهما صحيح لكن إحنا بنقول ايه؟ رواه مين ثقة واش ضعيف لكن في الجزية دي خالفوا من هو أوفق منه مثال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماشتا من طريق ابن عيينة عمرتا ابن دينار عن عوسجت عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه ماشي كده يبقى الحديث عن مين من طريق ابن عيينه عن عوسج عن ابن عباس وصل بالمين؟ مين لابن عباس وابن عباس ادرك النبي ام لم يدركه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وتابع ابن عيينه على وصله ابن جريج. وغيره على وصله لمين ابن عباس وخالفه محمد بن زيد حمد بن زيد ثقة ثبت من العلماء الأجلة موجود ضعيف يعني فرواه عن عمر بن دينار عن عوثجة ولم يذكر ابن عباس يبقى كده حمد بن زيد خالف ابن عيين ياش كده ولذا قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح يرحمك الله ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه مثال واضح ده مثال للشذوذ في السند في المت مره أبو داود وتلمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مفوع إذا صل أحدكم الفجر فليضج عن يمينه الحديث ده قولي ولا فعلي قولي إذا صلى أحدكم الفجر فليبضجر ما قالش كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يبضجر قال البهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الذي روى هذا القول وعبد الواحد عن الأعمى شعر أبي صلى حرار أبي هرير طيب لكن الكثيرين رووا هذا من فعل النبي وليس من قوله فإن الناس انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ وهو إيه ثق يعني كده يبقى ما كان الصفات القبول فيه أكثر على غيره فهو إيه يرجح عليه طبعا هو يتكلم إيه ده هو هنا يعني رحيم بكم مش فيكم عليكم أو مش فيكم عليكم ليه لان طرق الترجيح دي تصل الى اكثر من 100 طريق او وفي ترجيح عن طريق المتن ترجيح عن طريق الايه السند ترجيح عن طريق الدلالات اللفظية يعني هو انا بس عن حتى انا مش ايه مش مش لا يضبطها من طيب النص على الظاهر ده من ناحيه ايه من ناحيه الدلالات القبول على اكثر على من دونه طب دي من طريق الايه المتن ولا السند. وإلا فطرق الترجيح في طرق ترجيح من ناحية السند في طرق ترجيح من ناحية الماد في طرق ترجيح من ناحية الدلالات اللقظية ما زي ولكلها إيه ولكل واحدة منها طرق عديدة قال وصاحب القصة على غيره وإحنا لسه إلينا في قصة من ميمونة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت تزوجني النبي وهو حلاله وابن عباس قالت تزوج النبي ميمونة وهو محرمون طبعا الكلام ده لا يدعوكم إلى اليأس لكن يدعوك أن انت ايه تجتهد وتصل لأننا بقول من يضبط المادة الأصولية يضبط كل فرع من فرع العلم مش الفقه بس اللي يفهم أصول الفقه ده يبقى كويس جدا في التفسير يبقى كويس جدا في تيسير المصطلح يبقى كويس جدا في الـ الـ الـ العقيدة يبقى كويس جدا في الفقه وانا خليت اخر واحد او مع ان اول واحد يستفيد من الاصول هو الفقه لان اصول الفقه بتفهمك اصلا يعني الدين ده ماشي ازاي الدين باكمال قال ويقدم من الاجماع القطعي على الظني وهذه ذكرناها ما الفرق بين الاجماع القطعي والظني ويقدم من القياس الجلي على الخفي وأيضا ذكرنا ما هو القياس الجلي وما هو القياس الإيه؟ الخفي ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى باب المفتي والمستفتي لكنه لو جعل هذا الباب آخر باب كان أولى من هو المفتي؟ هو المجتهد ومن هو المستفتي؟ هو المقلد فلو عرفت اولا من هو المجتهد ومن هو المقلد؟ كان سهلا عليك أن تدرس باب المفتي والمستفتي إذا نرجئه إلى نهاية الكتاب وندخل على الاجتهاد قال تعريفه, الاجتهاد تعريفه لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاط حتى في اللغة في لازم يبقى فيه تعب ومشاقة كده حتى تعريفه اللغوي لأنه كذلك في التعريف للصلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي يفتكر ان هو هيوصل لباثل الجهل ده بعد سنة ولا سانتين يعني. ده المفروض يعني لو احنا بنقول عايزين عالم يعني بعد تلاتين اربعين سنة. عامل ما بقى مش بعد خمس سنين يتنطط علينا. هو ده الصحيح فعلا. هو ده داب السلف. يا حدوم لم يقدم الى بعد الاربعين من عمر. يا ابو صحاق. يعني نفسه يقول لما مات الشيخ الألباني وأنا سمعته يقول أنا الآن لو أردت أن أعد نفسي حتى أكون مكان الشيخ الألباني أحتاج إلى عشرين سنة كان بقول كده وهو يعني بصيطه ووصل إلى كل طار كل مطار هو بقول أنا محتاج عشرين سنة كمان عشان وأعد يعني في خلال عشرين سنة دي يبقى عيني أن أنا أكون مكانه معايز زي بقى فترة إعداء دي هيقلل فيها الدروس اللي بيديه هي دروس بقى الدعوية والكلام دا يعني زيان في فرقة من باب الرجاء والخوف ومن باب العيوم الايه الشرعية تحتاج الى جهد وتوافر هم عليها فهو يقول ايه بذل الجهدي لادراك حكم شرعي يبقى انا عندي كده الاجتهاد ده ثلاث حاجات مجتهد ومجتهد فيه والنظر وبذل الجهد دي اركان الاجتهاد المجتهد اللي هو الفقه المجتهد فيه المسألة التي يريد أن يستنبط على الحق بذل الجهد والنظر ده لإيه ده الطريقة التي يتوصل بها المجتهد إلى استنبط الحق عشان برضي ممكن يقول لك سؤال في, في نهاية الكتاب يعني اشرح أركان أصول الفقه من خلال التعريف بأعكد شد في شعرك تشرحهم إزاي بقى ممكن، الله أعلم أصول الفقه دي، اشرحها لي عن طريق شرح التعريف شرح تعريف سفر؟ لا، الله أعلم لسه ماشي لكن كل ده ممكن يأتي، مش هو أصلا يعني لأن، انت عرفت نظرة عامة عن أصول الفقه من خلال دراستك للكتاب طلع لي بقى العنوين دي كل أنت درستها من خلال التعريف اللي عنده في تعريف اصول الفضل. الخاص شغل مخك صح ولا ايه؟ طيب قال والمجتهد من بذل جهده لذلك يبقى انا بقول اركان الاجتهاد المجتهد والمجتهد فيه والنظر وبذل الايه؟ الجهد وباب الاجتهاد طويل جدا لكن انا نكتفي بما يذكره الشيخ قال شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها واحد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها اثنين أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله هو غير ذلك ثالثا أن يعرف الناسخ خوال منسوخ ومواقع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها ولجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل دي من يجتهد لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط يبقى ما ينفعش يجتهده ومدرسي لسه التفسير ولا خلصي حتى تفسير واحد افتكر الدكتور يا سيد لما اجيهش من هنا وكان على منضادة فجر الاسلام وقال طب احنا عايزين نسأل اخوانا كده مين فيكم خلص رياض الصلاحي ما بين هدفة داي محدش يقول لي فاضل صفحتين فاضل النص وكلام ما اعطاكش ان حد رفع ايدي كان وقتا يعني طب كتاب تفسير كامل لان خلصت رياض الصلاحي خلص تفسير كراءة مفتكرش ان حد رفع ايدي فاهمني? فيعني انا بنقول ايه? عشد شروط المجتهد. ان يكون ايه? ما يكونش خلص تفسير واحد. ابن كثير مثلا ويكتفي بذلك لا? ده ابن كثير القرطبي والطبري. ايب عارف الكلام ده موجود. لكن الاجتهاد يتجزأ. انت كانت تكلم على المجتهد اللي ايه? المطلق. يجتهد في اي مسألة. لكن في مجتهد في باب الحيط. وفي مجتهد في باب المياه. بس هو أطقن المثال دي. ولما أقوال العلماء فيها وعنده ملكات الترجيح فهو مجتهد في باب المياه. عشان كده في الثقة تلاقي في ناس تدي العبادات. ما هيش بالمعاملات. وفي ناس تعطي المعاملات. ما هيش بالعبادات. ليه؟ لأنه هو مطقن في الباب ده عن باب الآخر. قلت في ناس أفنت عمرها في تعريف كلمة البيع. يعني إيه؟ وعمل ينزل لك كتب في المسألة دي يبقى مجتهد في الباب ده بس تدخلوا كده في صلاة القصر لك مش بابي معا زي تدخلوا كده في يبقى ده مجتهد ايه في تجزء للاجتهاد معايا وده الصحيح كما يقول الشيخ والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله ما يلزمه المجتهد يلزمه المجتهد يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهار له وعملا به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاستهدى ثم اخطا فله أجر متفق عليه قال وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة وجاز التقليد حينئذ للايه للضروره يعني ينفع المجتهد أن يكون مقلدا ان كانت ان كانت ضرورة لكن الأصل أن المجدهد مجدهد ينفعش يجي في مسألة كده يقول لي ما, يعني ما عنديش هي ما نبحث فيها قال لي يا سعيد وسعيد مجدهد آخر حكمها إيه قال لك حرام, يبقى حرام. ما ينفعش المجدهد مجدهد فإن زي فلا يصح أن يكون مقلدا إلا ان كان هناك ضرورة تستدعي ذلك الآن المسألة لابد أن نعرف حكمها ولا يتسع الوقت لي لكي أبحث وأستنبت الحكم جاز لي أن أسأل حينئذ غيري وأقول بكلامه طبعا انا أقف عندما وقف عليه الشيخ فقط ولا أتعدى مسائل أخر قال التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة التقليد واستلاحا اتباعوا من ليس قولهم حجة بيتباع الاعمام الشفعية لكن الاعمام الشفعية قولهم ليس بحجة بيتباع الاعمام احمد الاعمام احمد قوله ليس بحجة طب يتباع النبي صلى الله عليه وسلم promises انه بطاب菜 امام اسمه مقلت قال فخرج بقولنا من ليس قولهم حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي اذا كنا إن قوله حجة وإحنا فصلنا في قول الصحابي سموك نيك في الانتحان بثمانية نقاط اللي إحنا ذكرناه قول الصحابي في ملامج اجدهاد فيه وقول الصحابي في ال... ال... إذا لم يخالف قولا آخر لأحد الصحابة وقول الصحابي إذا ذكر واشتهر ولم ينكر قول الصحابي إذا ذكر ولم يشتهر ولم ينكر ثم الحالات ماشي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماعي واتباع الصحبي إذا كلنا إن قوله حجة فلا فليسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجازي والتوسع زي على وجه التوسع فقط وإلا تحقيقا لكلمة التقليد ما يدخلش فيه معي. إذن أركان التقليد المقلد والمقلد والمقلد فيه دي التقليد عندنا المقلد دا العمي المقلد دا المجتهد المقلد فيه هو الحكم المأخوذ عن المجتهد بطريق الايه؟ التقليد قال مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الأول أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا إيبا المقلد عامياً ده فرض الإيه جاهل فرض السؤال ويقلد أفضل من يجده علما وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما ويقلد أفضل من يجده علما وورا ذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود يبقى المهم أن يكون عالم لكن بقى وهناك وفوق كل ذي علم إيه؟ علي؟ يعني الشرط يجب عليك تتبع أكثر الناس علما كل واحد دماراتك لكن ده لابد أن يكون عالما وإيه؟ وورعا والورع أيضا صفة يتفاوت فيها العلماء يعني بدأ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيه؟ الوجوه قال فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما يعني ده عالم وثقة ورع وده عالم وثقة ورع خير ايه بينهما هتيجي لنا مسألة ان هو لو سمع بقى ان دي ايه سمع مثلا من الشيخ عمد حسان إن دي حراء سمع من الشيخ أبي إصحاق إن دي حلاة يخب قول مين فيهم أزاي؟ هتأتي معنا إن شاء الله في نهاية البهر الثاني أن يقع للمجتهدي حادثة تقتضي ثولية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترق بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها يعني كنتين يقول ايه في مسألة العقيدة لابد أن تعلم فيها الدليل ما ينفعش فيها تكون ايه مقلد اصل المقلد ده بيعمل ايه حلال والحرام حراء اسلام عليكم قلوش طب ايه الدليل و ايه مش تعب دي يقول هو يعرف حرام حل وتنتهي المسألة فبقول لك ايه بعض العلماء قال لك ما ينفعش الكلام ده في باب العقيدة لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط والراجح وفعلة الراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموه والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استفعته الشرطي أعرف أصلا طب دليل إيه في العقيدة كذا ودليل إيه في العقيدة كذا خرص يقول لا إله الله محمد رسول الله أو أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام أعزي ما كان الصحابة يطالبون أحدا بالإيه طب إيه الأدلة والكلام ده؟ لا خلاص مجرد نبك الشهادتين يدخلوا في الإيه؟ في الإسلام قال أنواع التقليدي التقليد نوعان عام وخاص التقليد العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه يمشى على ماذا بالشافة في كل مسألة حلال حرام في كل مسألة يقلد مذهبا به بعينه طب ده يجوز ولا لا يجوز قال وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين بعضهم قال يعني باب الاجتهاد قد انغلق فنقول لا باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه عزيزي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على حق حتى يأتيها وعد الله ومنهم من حكى تحريمة لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلة لا يلزم أن يتبع كلام الشافعي لكن يلزم أن يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله إن في القول بالوجوب إن في القول بوجوب اتباع مذهب بعينه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع إجماع إيه الإجماع صب على أنه من تجب طاعته في كل أمره ونهيه هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت لك يجب أن تتبع كلام الإمام أحمد أو كلام الإمام مالك في كل أمره أو في كل بقى قول حلال أو حرام يبدأ خلف الإجمع لأن الإجمع اللي يجب بهذه الصورة هو النبي صلى الله عليه وسلم معايا وقال أي شيخ الإسلامي ابن تيمية من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر اللي يقول لك أنا أمشي على ماذا بالإمام الشفعي جث مسألة خالف فيها الإمام الشفعي من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك لا عنده دليل ولا عنده قول عالم أفته بذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فمتبع لهواه فاعل للمحرم بغير عثر شرعي وهذا منكر ماذا كده؟ وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول أم أما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أطقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك يبقى هو في مسألة مش إن هو إيه مسألة دي حالة جه سمع الشيخة بصحاق وهو عنده عالم ووارع وأكثر علم من الآخر وكذا هو مش هام كل اللي بيقول مش هام ولا كلب لكن هو قال له دي حرام وكان مش عناه حالة مشكلة؟ يلزم أن يترك القول الآخر ويقبل على هذا القول قال فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك هذا ونعود ثاني لمسألة الإيه؟ اتباع المذب لكن ننتهي من القسم الثاني قال والتقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز يبقى في القضية دي يأخذ بقول الإمام الشفعي مش تقليد بقى ايه في كل مسألة لا لا في مسألة بعينيه فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة يبقى يجوز إن عجز عن الاجتهاد أو كان مجتهدا لكن لو اجتهد في هذه المسألة سيتلطب عليها مشقة شديدة له فحينئذ جائز أن يقلد في هذه المسألة طبعا هناك فرق ما بين التقليد والاتباع التقليد ده هو معرفة الحكم دون الدليل لاتباع معرفة الحكم بالدليل ماشي؟ طيب اكتب الأول قبل أن تكتبه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمه الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليهم من العلم والتقوى واتباعهم في العمل بالكتاب والصنة وتقديمهما على رأيهم تقديم كتاب والصنة على رأي الأئمة الأربعة ورد عن الأئمة الأربعة أن كل قول خالف ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط ورد هذا فيقوله وتقديمهم على رأيهم تقديم الكتاب والسنة على رأي الأم الأربع وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها أما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها المسائل اللي ما فيهاش نص ما جيش من نفسك كده كل الرجال وهم الرجال لا لازم ننظر فيما قالوا في تلك المسائل قال وقد يكون اتباع وقد يكون اتباع اجتهادهم اصوب من اجتهادنا اصوب من اجتهادنا لانفسنا لانهم اكثر علما وتقوى منا ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لانفسنا في اقرب الاقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاجتباه كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر لاجتهاده وأجروا الإصابة وما أخطأوا فيه فهم مأجرون فيه باجتهادهم معذورون في خطأهم فهم مأجرون على كل حال لا يلحقهم ذنب ولا عيب ولا نقص في ذلك ولكن كتاب الله وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد إلى غير ذلك من كلامه لكن هذا تأصيل للاول احنا ايه موقفنا من العلم الاربعين ثم نكتب ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين انا الان قلت لك ايه ما ينفعش تلتزم مذهبا بعينه في كل كبيرة وصغيرة صح؟ لكن يجوز هذا في بعض الأحيي يجوز التزام مذهب معين في أحوال معين منها إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين حكتين دول تحت إيه تحت؟ متى يجوز الالتزام بمذهب معين؟ إنت يجوز أن إنت تلتزم مذهبا معينا الأول إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين الثاني أن يترتب على التزام مذهب معين أن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك يبقى إحنا لو التزلنا ماذا معين بذلك سيدفع خطر محقق وفساد عظيم يجوز حينئذ الالتزام بماذا معين مع الضوابط الآتي واحد كما تحفظه كاسمك يعني فيش مجل النقاش فيه والتصيني أنا قلت ده في التمذهب يحفظ لما قلت التمذهب كيف ترك كتب للكلام الأول موقفنا من أئمة الأربع كيت وكيت وغير ثانيا لا يجب على العباد أن يلتزم مثبا معينة لأن في ذلك الزام الناس باتباع غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الأئمة الأربع على أن أقوال النبي مقدمة على أقوالهم إلا في بعض الأحيين يجوز الالتزام مثب معينين منها واحد اتنين لكننا إذا جوزنا الالتزام بمذهب معين فمع مراعاة الضوابط الأتية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس معي واحد ألا يكون هذا الالتزام سبيلا ألا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب ألا يكون هذا الالتزام سبيلاً لاتخاذ هذا المذهب دعوة يدعى إليها يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها ويوالى ويعادى عليها مما يؤدي إلى الخروج مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق وحدة الصف وتفريق وحدة الصف اثنين ألا يعتقد أحد صائم ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع واحد بعينه من الأئمة اتباع واحد بعينه من الأئمة دون الإمام الآخر دون الإمام الآخر هذا الأمر الثاني إن إحنا حتى وإن كنا سنقول التزم بمثل معين إلا أنه يجب على جميع الناس اتباع واحد بعينه هذا لا يجب إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن قوله هو الصواب وأن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول من خالفه وأن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول من خالفه فمن اعتقد هذا كان جاهلا ضالا فمن اعتقد هذا كان جاهلا ضالا كلام واضح محمد واضح ثلاثة أن يعتقد أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعه ليس له من الطاعه الا لانه مبلغ عن الله دينه وشرعه الا لانه مبلغ عن الله دينه وشرعه وانما تجب الطاعة المطلقه العامه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تجب الطاعة المطلقة العامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أن يحترز أربعة أن يحترز من الوقوع أن يحترز من الوقوع في بعض المحاذير التي وقع فيها بعض المتمذهبين أن يحترز من الوقوع في بعض, المحاذ... في بعض المحاذير التي وقع فيها بعض المتمذهبين ومنها ألف, ومنها ألف التعصب والتفرق التعصب والتفرق ووقوع الفتن بين أهل المذاهب ووقوع الفتن بين أهل المذاهب اثنين الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنه بأقوال الرجال والاستغناء عنه بأقوال الرجال ووزن ما, جاء، ووزن ما جاء به الكتاب والصنة على رأي المتبوعين ووزن ما جاء به الكتاب والصنة على رأي المتبوعين يعني ما القرنش لا دا الكتاب والصنة مقدم على رأي من تتبعه وهذا الذي تتبعه والذي قال لك ذلك 3 للمذاهب بالاحاديث الضعيفة انتصار للمذاهب بالاحاديث الضعيفه والاراء الفاسده وترك ما صح وثبت من الاحاديث النبويه وترك ما صح وثبت من الاحاديث النبويه هنا ا ب ت بقى. خلينا على حروف الأبجدية دال تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته قال ابن تيمية الرحمة الله اسمع قال أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تصلح إلا له وقال أيضا وهذا تبديل للدين يشبه ما عاد الله به النصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده يبقى المحذير دي يبقى أنا كنت أقول لك ألتزم بما معين ومش هقول لك كده إلا في أحوال معينة لكن إن قلت لك ذلك يبقى لو واحد جهة لو أنت بتقوله الواحد إيه والله إذا الإمام شافي يعني قال مساء دي حرام قوله بس النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال ما تقولهش أنت بقوله إني إمام شافي أقول لك هتعرفك أن الإمام شافي يبقى لا ده محظور إحنا ما لك إيه ما تنزلش الإمام الذي تتبع منزل التنبي صلى الله عليه وسلم في أمته أيضا ما تحاولش تنتصر لمذهبك بأعراء ضعيفة أو بأحاديث لا إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح يبدأ يقدم على ما تقول إذا ده مسألة مهمة جدا لا يجوز الزام الناس باتباع مذهب معين إلا في أحوال معينة وإن, وإن وجدت هذه الأحوال فيكون بضوابط معينة لابد أن يعلمها وان يعتقدها المقلد قال نعم <تصفيق> الضابط الثاني <تصفيق> الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والصنة والاستغناء عنه بأقوال الرجال ووزن ما جاء به الكتاب والصنة على رأي المتبوعين طيب الشيخ يقول آخر مسألة في هذا الباب ونذكر ما بقي في المرة القادمة قال فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره إنت سألت واحد قال لك والله مسألة أنت فيها ذات حرام طلعت واحد قبلك قال لك ده أنا عندي مسألة إيه هي؟ والله ده حرام انت كده وضعت نفسك موضع من أفتاك فهل يجوز أن تفتي غيرك بما أفتاك به المفتي ده معنى ده المعنى العنوان معنى العنوان فتوى المقلد هل ينفع لو أحد أفتاك بفتوى أن تفتي بها غيرك فتترك منزلتك وهي المقلد إلى منزلة الايه المفتي محل خلاف قال, قال الأول هو بيؤصل اصل ان, ايه هي إن المقلد ليس من أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل وأما بدون الدليل فإنما فإنما هو تقليد ثم بعد ذلك حكى ابن مقيم في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال ذكرها في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة رقم أربعين قال القول الأول لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم أما حد يقول لك كذا يقول له الله يسأف له والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب جمهور الشافعية هذا قول جمهور الشافعية <تصفيق> نعم <تصفيق> <ليه>؟ <تصفيق> إيه نعم حنبيل. مقيم حنبلي الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسك بنفسه أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره ده خلاص ده يجوز لك لكن لا يجوز ليه ليه أن بيه غيرك لكن يرد على هذا اكتب وهذا ليس بصحية لأن ما جاز لنفسك جاز لغيرك على الرقم الثاني على الرقم الثاني على قول الثاني نعم لأنه ما جاز لنفسك جاز لغيرك لأنه ما جاز لنفسك جاز لغيرك يقول ابن القيم لكن الشيخ يختصر الكلام يقول تحتهاف القول الثاني عن بعض الرماء أنه قال لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي وإنما يجوز أن يقلد لنفسه فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا يعني أنت سمعت شيران حسان بقول المسألة دي حلال خاص ينفع أنت إيه خلاص تفتي نفسك بها لكن ما فاشت تفتي غيرك إيه بيها لكن يارد على هذا ما أكلت ما جاز لنفسك جاز لغيرك ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه القول الثالث هو الأقرب أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجداد تقصد مش عارفة تقول له اسأل مين والمسألة يعني قلة قلة جدا من العلماء لما تقول اسأل الشيء مصطفى العدوي اعرف يقين انهم مش هيسأل ليه لان يعني فين الشيء مصطفى هم ونسئ معدودون على مستوى الجمهورية ويصعبوا جدا ان يصل اليه فعند الحاجة وعدم العالم المجداد ينفع بقى ان تفتي غيرك بما افتاك ايه المفتيه وهو أصح الأقوال وعليه العمل انتهى كلامه طبعا لأن فتوى المقلد خير من الجهل ما زي لأن الجهل إيه الآن فتوى المقلد ده خلص أحد أفتاه بهذا يقول يقول القاضي ابن قيم قلت تحت القول الثالث قال القاضي أبو حفص في تعاليقه قال سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول سمعت أبا الحسين ابن بشران يقول ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سوار المسجد يفتي بها الحمد لله. قال أيه ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سوار المسجد يفتي بها لا أعيب على هذا أي طيب قال انتهى كلامه طيب نحن نقول جزئيتي وبه يتم مؤردنا لما ننتمي باب المفتي والمستفتي آخر مسألة موقف المستفتي أو نجعلها مع باب مفتي والمستفتي بزاكم الله خير